أرابودكاستس تكلم العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرابودكاستس ومعكم الأستاذ شادي السيد سلمت دوتن سمعنيا بقناة أرابودكاستس دانيال الأستاذ شادي السيد وسنستمر اليوم إن شاء الله في سلسلة التعبيرات المشابهة. لنهر إني إن شاء الله كتا أكمل نجدكان دي بلاي لسة أنكبان ين مريب وسنتناول اليوم إن شاء الله هذه التعبيرات دن كتا أكمل حسنة أنكبان إني حسب ظني حسب علمي على ما أظن على ما أعلم طيب كلها تقريبا بمعنى ترجنتم سنكاء كو اتو سنكاء سايا اتو ترجنتم علم سايا هكذا ممكن هكذا تمام طيب كيف نستعملها بجايما ناكي تابي سمنغنا كان تقول حسب ظني ليس هناك نخيل في اندونيسيا ترجنتون سنكا أنكو تدأبا بوهن كورما دي اندونيسيا نخيل أو نخل تمام نخل أو نخيل طيب حسب علمي ليس هناك نخيل في اندونيسيا على ما أظن ليس هناك نخيل في اندونيسيا على ما أعلم ليس هناك نخيل في إندونيسيا. طيب مثال آخر دي شنتهلاين. حسب ظني اللغة الصينية هي أصعب اللغات. ترجمتُن سَنْكَنْ سَنْكَنْكُ أَوْ ترجمتُن عِلْمُكُ بَحَسَكِ نَائِتُ بَحَسَيْنَ بَلِنْسُسَ حسب علمي اللغة الصينية هي أصعب اللغات. على ما أظن اللغة الصينية هي أصعب اللغات. على ما أعلم اللغة الصينية هي أصعب اللغات. طيب في مثال آخر دي شن تهلاين حسب الظن السماء لا تُمطر ثلجاً في بلاد العرب. ترجم تونس كأنكو أتوعلمكو لنت ده هوجان إس إيس. دينجري عرب. حسب علمي السماء لا تمطر ثلجاً في بلاد العرب. على ما أظن السماء لا تمطر ثلجاً في بلاد العرب. على ما أعلم. السماء لا تمطر ثلجا في بلاد العرب تمام إن شاء الله وهذه هي تعبيراتنا لليوم دميتو انكابا يا انتمو هذا شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله ترمك ساتس من تنغاركان دڠن بايق دان تڠگو كامي د بلاجران ديبان دان في امان الله